إذ أوفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا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 وربنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع من دونه لن ندع من دونه إله لقد قلنا إذا شقق هؤلاء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 وإذ اعتزلتموهما وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف يشر لكم ربكم من رحمته يشر لكم ربكم من رحمته ويهئ لكم من أمركم من وَتَرَشَّنْسَ إِذَا طَلَعَ التَّزَارُ عَنْكَ فِيهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أشكى طعاما فليأثكم برزق منه وليتلطف وَلَيَتَنَفَّسَنَّ وَلَا وَلا بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا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 أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصدر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه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 يحلون فيها من أساويع من ذهب ويلبسون ثيابا خضراء ويلبسون ثيابا خضراء من سودسون واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنات مرتفقات وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناقه وحففناهما بنخل وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما جرعا كلث الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وَكَانَ له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا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 ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشبقين مما فيه ويقولون ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب بلا يغادر صغيرته ولا كبيرة ما لهذا الكتاب لا يغادر خغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا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 أَفَتَسْتَحْذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِم وَمَا كُنتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عِبَدًا وَيَوْمَ يَقُولُنَّ ادْعُوا شُرَكَاءَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَبْ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَيْضًا يَفْقَهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرَعٌ وَإِن تَدْعُهُمْ إلى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِدُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا من دُونِهِ مَوْئِلًا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 فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوَتَهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبَاتٍ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غُدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَاتٍ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 قال لَهُ موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها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 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقلك إنك لن تستطيع معي صبرا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 وأما الغلام فكان أباهم من أين فخشينا أي يرهقهما طغيان وكفراء فأردنا أي يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة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 وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تصطع عليه خبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا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 حتى إذا جعله نارا قال آتُونِي أفرغ عليه قطرا فما أن استطاعوا أن يظهروه وما له نقبا قال هذا رحمة من ربي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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادا من دوني أولياء إنا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 قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات امي وله جنى بمثله مداد قل ان